ثلاثة استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه واكتبه في دفترك درسنا جغرافيا السلام عليكم وعليكم السلام يا طلاب عندنا ثلاثة طلاب وأربع طالبات في صفنا اليوم من هم يا معلمتي؟ نريد التعرف عليهم على يميني سليم، علي وأحمد وعلى يساري، شرمين، بيضاء، وردة، ونور أهلاً وسهلاً تشرفنا بمعرفتكم ماذا نفعل اليوم يا طلاب؟ نرسم خريطة تركيا كم درساً لديكم اليوم؟ لدينا ستة دروس ما هي أسماءها؟ الرياضيات والكيمياء واللغة العربية واللغة التركية والرياضة والقرآن الكريم حسناً إذن، هيا نبدأ